وَلَا آدَنَةَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ وَمَا هُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم. أَنَمْتَرَا إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ يَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وإذا جاءوا ك حَيَكَ بِمَا لَم يحَكَ بِهِ اللَهُ وَيقُونَ فيِيأَ فُسهِم وَيَقُونَ فيِي فُسِهِم لَ لَاعَذبُونَ الله بِمَا نَقول حَسبُ جَهنَّمُ يَفُْ سل المَوصير يا أيغََّينَ آمنوا إ تَنا جَيتُم فَلاتَتَناَا جو بالإِكم والعودوان وَمعسةِ وَصول وَتَنا جوَ بالبلّ وال وَتكه قُ اللهَ الذي إلَجِ تُشَون إنَّ مَنْ النَّ ج وَامِن الشَّيطان لَحْزُونَ الذينَ آمَنوا وَلَْ سَذِضِّهِم شَيْئًا إَِّ بإذْنِ الَّ وَلَ الله, الله فَلْتَوَ كان المؤمن يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل اsدوا فاصدوا يرفع الله الذين امنوا من قُم والَّ ن أُوط الع المَدجات وَباغُ بِماَا تعملونَ خبير